يا طير خبر الهويتا إلا صدق ما نسيتا يا طير خبر الهوى ما طير خبر الهوى كلا صدق ما نسيت <تصفيق> يا طير خبر الهوى كلا صدق ما نسيت الا محبوبك ينطك يضرب طير خبر الهوى عايش بروحي طير خبر الهوى Ya طي روح الجريحة تتمنى توصل ضريحة Ya طي روح الجريحة تمنيت توصل ريحه تنصحني لجلها نصيحه تنصحني لجلها نصيحه لو ما طير خبر الهوته وتموت لو طير خبر الهوته طير خبر الهوته كل صدق ما نسيته يا طير خبر الهوته كل صدق ما نسيته <تصفيق> <تصفيق> كل محبوبك ينوتك يا نوطا يذيكت مو على هجا عايش روح حلقي ده يطير خبر الهوى تاعيش روح حلقي ده يطير خبر الهوى اوه اوه اوه يا طير خبر على حالي خبر على هم الليالي يا طير خبر على حالي خبر على هم قلّه على بعد الزرالي قلّه على الزرالي قلّه ما لحظا نسيته يطير خبر الهويته وقلّه ما لحظا نسيته يطير خبر الهويته صدق ما نسيت يا طير قدر الهوى دا يلا صدق ما نسيت يلا محبوبك, محبوبك يا نوطك يذرب دموع عايش روح الهدى يا طير لما انت تشوفه خبر ما يوم انا عوفه يا طير خبر ما يوم يا طير ميته يا طير خبر الهويته يا طير خبر الهويته إلا صدق مارسيته يا طير خبر الهويته إلا صدق مارسيته إلا محبوبك ينطرك يدرب دقوع على هزك قلنا بحبوقك ينوترك يضرب دموع على هذاك عايش روحة لقيتة يا طير خبر الهويتة عايش روحة لقيتة يا طير خبر الهويتة <تصفيق> <تصفيق> يا طير خبر الهويتة يا طير خبر الهويتة غبران الجوجو غرامي جهو من ذلك <تصفيق> يا طير خبر الهوى ترى يا طير خبر امامي خبره ل شوق وغرامي يا طير خبر امامي خبره شوق وغرامي لو بتكلى نظامك شو بتكلى نظامي من بعد اللي يا طير خبر الهوى من بعد اللي يا طير خبر الهوى تلا صدق ما نسيته يا طير خبر الهوى تلا صدق ما نسيته محبوبك ينطك ينتكدج موالجها عايش وحال جد يا خبر الهوى تعالش وحال جد يا خبر الهوى اوه اوه اوه اوه اوه اوه كلامه حي الجيش آه آه آه آه... يا طير خبر الهوى تا يا طير خبر الهوى تا كنا نصدقنا نسيته طير قبل الهوى تا طير خبر